وَإِذْ يَمْكَنُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً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 يا بَنِي إِ اللهَّه طَفلَكُ مُّين يياابَنيَّ إِ اللهَّه فطَفلَكُ مُّينَ فَلاَا تَمُوتُ إِلاا وَأَتُم مُسلِْمون أَمْ كُنتُم شُهَد أَهِذ حَضَرَ يَعْقوبَ الْ المَوْوتُ إذقالَالَ لِبَنِي مَا تَعبُدُونَ منِن بَعْضِي